And I الْحَقَّ you know, what the health department أربعين ليلة، أربعين ليلة، في العيون وحول وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة. ثم فَتَخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَمَمْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يا محمد استعنى الله ¡Hola! you know ¿Ah?